ويجعل الرئس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وماتون الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا ile ayların, Ladinan kalanın, qabllim. Qul, fa tazru. Inni maqum min almutazdin. Sumanunajir sula ve